غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون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 افتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض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 سيكون عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت